مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُونَ أنكم كنتم تأتون ناعني اليمين، قالوا بل لم تكنوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوماً ظالمين. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ لَذَائِقُونَ فَأَوَيْنَاكُمُ إِنَّا كُنَّا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 إلا الله يستكبرون ويقولون أهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ لِيمَ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيه ها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون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 يقول أئنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هلنتم مطلعون